عسان الله إليكم ما توجيهكم في كيفية التخلص من ظلم الظالم بالطرق الصحيحة الشرعية يقول ما الطريقة المناسبة للتخلص من ظلم الظالم أولا وهو أعظم ما يكون في هذا الباب أن تتق الله عز وجل بنزوم شرعه وتحقيق توحيده والإخلاص له واتباع سنته صلى الله عليه وسلم وإذا وفقك الله سبحانه وتعالى لذلك فقر قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا فمن اتق الله وقاه وارشده إلى خير امور دينه ودنياه والأمر الثاني عليك بالدعاء دعاء الله الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض إلجأ إلى الله لجوءا صادقا والح عليه سبحانه وتعالى في الدعاء اسأل الله ان يسر لك حقك الذي لك وأن يرده لك وإذا دعوت لا تظلم في دعائك ولا تتجاوز ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين لا تعتدي في دعائك ولا تتجاوز الحد لكن اسأل الله أن يسر لك رجوع حقك إليك صلاح أمرك إلى غير ذلك من الدعوات وألح على الله فيها مقبلا على الله سبحانه وتعالى والله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يقول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إني لأحمل لا هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء متى يقبل الإنسان صادقا بقلبه ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى ملحا عليه متحريا أو الاجابه معتنيا بشروط الدعاء وآدابه فهذا الأمر الثاني أيضا تجنب الذنوب التي سلطت غيرك عليك فكلا أخذنا بدمبه فتجنب الذنوب وتب إلى الله سبحانه وتعالى و اصلح حالك وحال بيتك وحال اهلك واعمل على صلاح جيرانك فاذا صلحت بيوتات المسلمين ولا رب العالمين عليهم خيارهم إذا رفعوا هم عن انفسهم الظلم بفعل المعاصي والموبقات والتعديات والذنوب رفع عنهم ظلم الظالم وكما تكونون وكما تكونوا ولا عليكم فيحرص على رفع الظلم الذي هو واقع فيه أو في بيته أو مع جيرانه أو يعمل في صلاح هذه البيوتات مستعينا بالله ملتجئا الى الله سبحانه وتعالى آخذا بالأسباب المشروعة والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له نعم الله خيرا هل يدخل في الأمر وعدم جواز الخروج عليهم أئمة المساجد إذا كان يدخل معهم فهل يجوز تغيير الإمام من غير أن تكون فوضى ولا ترخل الجماعة إذا, إذا كان الإمام غير صالح للإمامة لفسوقه أو لفجوره أو لبدعته يعمل على إزالته من خلال الذهاب الى من بيدهم الأمر أو المسؤولية بالنصيحة الرفيقه والكلمة الطيبة وتكرار الطلب بالأدب والأسلوب المناسب يعمل على ازالته وايضا الإمام نفسه يجتمع جماعة الحي ويجلسون معه حتى ولو في بيته ويناصحونه وكم من مناصحه رفيقه طيبة ترتب عليها صلاح ذلك الإمام فمثل هذه الطرائق لا بد أن يصار إليها إذا افترض أن الإمام عده شيء من الفسق إذا زاره نخبة من أهل الحي الأفاضل قدموا له هدية فتحوا قلبه بها وكلموه بالحسن ولعل الله سبحانه وتعالى يصلحه على يديهم وربما كان خيرا منهم والدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعمته. وأعرف من الأشخاص من سلك هذا المسلك وترتب على يدي في واقعنا المعاصر خيرا عظيما في هذا البان. نعم. صلى الله عليكم يقول أشكل علي كيف رتب النبي صلى الله عليه وسلم التأبيد في قات نفسه. رتب؟ رتب التأبيد في النار لمن قتل نفسه. يقول مع أن قتل النفس ليس بكفر. يكون فيها مثله قول الله تعالى ومن يقتل, ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها مثلها تماما وهذا وعيد ولحوق هذا الوعيد بالمعين المرتكب لهذا الجرم متوقف على وجود شروط وانتفاء موانع وقد دل القران ودلت سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن النار لا يخلد فيها إلا الكافر المشرك، ولهذا جاء في الحديث أخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذره من إيمان فالنار لا يخلد فيها إلا المشرك، فاذا قوله في الآية خالدا فيها وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قاتل نفسه خالدا فيها هذا يقيده قول الله تعالى في آية النساء إن الله لا يغفر أن يسرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فكل ذنب توعد على العقوبة فيه دون الشرك بالله تحت المسيئة هذا معنى الآية إن الله لا يغفر أن يسرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والقتل دون الشرك بالله سواء كان قتلا للنفس أو قتلا ل الغير فحكمه أنه تحت المسيحية نعم وإذا عذب فاعل ذلك بالنار يوم القيامة لا يخلد فيها لأن الخلود في النار أبد الآباد إنما يكون للمشرك نعم. هل نقول بأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم في الجنة الصحابة كلهم خيار عدول وكل من أكرمه, أكرمه الله سبحانه وتعالى بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام ولقيه وأخذ الدين عنه والعمل بما جاء به عموما يقال مثل ما يقال كل مؤمن في الجنة وكل صحابي أيضا في الجنة يعني عموما بهذا التعميم نعم يطلق مثل هذا الإطلاق تعميما يعني كل من أكرمه الله بلقيا النبي عليه الصلاة والسلام وصحبته مؤمنا به مات على الإيمان به من كان كذلك فهو في الجنة وأوضحنا فيما سبق الفرق في هذا الباب بين التعميم والتعيين يقول مات رجل عندنا وله مخالفات عظيمة يطلب الغوث والمدد من غير الله سبحانه وتعالى فهل يصلى عليه إذا تيقن إذا تيقن من شخص وكان الأمر يقينا أن حاله على عبادة غير الله سبحانه وتعالى استغاثة وذبحا ونذرا والتجاء لغير الله سبحانه وتعالى فهذا خارج عن ما تحدث عنه المصنف رحمه الله تعالى لأنه لما ذكر قيد ذلك بقول من أهل القبلة يعني من المسلمين أما من ثبتت ردته بالكفر أو للحاد أو الشرك بالله سبحانه وتعالى أو غير ذلك من الأمور فمثل هذه أو مثل هذا التقرير الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى لا لا يلحق به أو لا يكون من أهله نعم أحسى الله إليكم يقول ما حكم الإكثار من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل قبر عيدا وقال أهل العلم في معنى لا تجعل قبر عيدا أي أنه يكون مثل العيد يعاود بعود الأوقات مثلا يقول شخص بعد كل صلاة عشاء أو كل جمعة أو كل يوم عيد أو مثلا يحدد اوقاتا يلتزم بها فهذا كله يخالف ما تقتضيه هذه الدعوة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري عيدا فالمطلوب من المسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحيل وأما الزيارة فهي مشروعة لكن لا يكون باتخاذ قبر النبي عليه الصلاة والسلام عيدا ولا أيضا بفعل ما جاء في السنة من النهي عنه من الأمور التي يجب ان يحذر من فعلها عند زيارة القبور كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم زوروا القبور ولا تقولوا هجرة والهجر هو كل باطل من القول فالشاهد أن الزيارة مشروعه لكن يحذر من أي مخالفة جاء في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على النهي عنها والتحذير منها ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا عريلا وأن يصلح لنا شأننا كله إن تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو وأهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآل وصحبه جزاك الله خير السلام عليكم